بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غ و ا وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين اودنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد م ا ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد راه نزله نخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبراء أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى ومناه ا ل ف ا ل ث ه الاخرى الكم الذكر وله ل ا ن ث ا تلك إ ذ ا ق س م ة ضيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد ان ياذن الله, الله لمن يشاء ويرضى إ ن الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ل ا ن ث ى وما لهم به من علم يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين اساءوا بما, بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر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 أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء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 وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا لولا وثبودا فما وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والموتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي آ ل ا ء ربك ت ت م ا ر ى